music solo music bitan harib nitkayf khoya lil mawt bitbiati zarib mesh 3andina atikom kirsout el baqit aleh كيف أخويا اللي نموت بتبيعتي دارب شعندي نعطيكم غير الصوت الباقي طالب صنع ومايفي تكشح للمروحي يا رب دنيا وماخفنش من الموت سيب ناخداني علشنا نسمع في كلم لعبدة علش نعاني علش يبقى لحجر في الود لكلام معاني هنا حتى منروح يفت وصيب تراني هذا النص الرجل فش يكون اللي تكير شكون اللي جار شكون اللي بلعوط عاوز وداخ شكون اللي يخدم بشوصر بع الكيف شكون اللي طلع على التباش كيف فيه كي تعبر داح كده والحلم والمفتاح المبدح أنا معدي كيف معدي وهالك يحبوني كن واللي سافع عم بيت نحارب بيت نحارب واللي ظلمة فيا يبدي نشوف فيه حلمة وربي يعلم بنيا بيت نحارب بيت نحارب ودي والرهود ليبيا علما قدش كميماريا صافي مرضي ربي بابا وهمي الغالية الغالية رجل دي مبقدري خاطر نمشي بالنيا بالنيا نبات نحارب نتكيف خويا دين نموت بتبيع ضارب ش نعطيكم غير الصوت الباقي طالب في شحلل شحل روحي هراء دنيا وما خوفناش من الموت نتعدل نبطل نكمل ننسكي نكتب نفسخ نجمل نقتل ونبخل ونبقى نتعمل واللي قلبه كيف كان على العالم عم الليا كنت أحد بيك دنيا دروس وكل ساعة نتعلم انتي الأحسن وزيد ربي عميك كل خير فيك كل فكل مجمل من Net كيف خويا اللي الموت بتبعتي ضارب؟ شحندي غير السوت الباقي طالب؟ صنع وما يفيدك شح للمروح يا رب؟ دنيا ومخوف نش مل موتن بيتن حارب؟ Net كيف خويا اللي الموت بتبعتي ضارب؟ شحندي غير السوت الباقي طالب؟ صنع وما يفيدك شح للمروح يا رب؟ يوم ما خفناش من الموت